من الله ما عمل الدين تقوى الدين وهم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه النعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وسلم أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين كنا قد بدأنا كلاما على قول الله تبارك وتعالى قل هن ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع و كان فيما ذكر أن هذا الخبر العظيم يوجب على المسلمين أن يعرفوا الأخسرين أعمالا ليحذروا الخسران وليسلموا من الضلاله والردى والطغيان ومر معنا أن البدعة والمخالفة للسنة توقع صاحبها في هذا الخسران فلا عمل يقبل عند الله مهما كان كثيرا في عدد كبيرا في زمان جليلا في نظر صاحبه لا يقبل إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه حلقة ثانية ليعرف المسلمون خطورة هذا الأمر أعني أن يكون الإنسان في طريق الخسران وفي درب الطغيان وهو يظن انه من المحسنين انه من الفائزين انه من السعداء سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله وخال نبي الله وسابق الى الاسلام واول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد الذين جمع لهم رسول الله أبويه فقال له في غزوة أحد ارم سعدا في داك أبي وأمي هكذا وهذه منقبة جليلة مبشر بالجنة على لسان رسول الله مجاب الدعوة عرفا بهذا بين أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مناقب كثيرة وفضائل جليلة سعد هذا يقول ويتأول هذه الآية آية الكهف قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمال يتأولها في الخوارج الخوارج الذين قاتلوا عليا وقتلوا عليا وقاتلهم علي مع الصحابة الكرام الذين خرجوا على الأمة فكفروها واستباحوا دماءها في منظر قبيح وفي تاريخ مظلم هؤلاء كان سعد وسعد فقيه من فقهاء الصحابة كان, يتنزل كان يتأول هذه الآية يعني ينزلها على هؤلاء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أوصافهم ما هي أوصافهم وخير من ينبيك عن أوصافهم رسول الله قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن إذا صلى أحدهم يرى الصحابي أن صلاته بالنسبة لهذه الصلاة لا شيء وإذا صام بعضهم اعتقد الصحابة أن صيامهم أضعف ما يكون يقرؤون القرآن في ليل ونهار ويقول عبد الله بن عباس وقد ذهب إليهم وناقشهم وناظرهم قال رأيت قوما ما رأيت مثلهم قط وابن عباس رأى الأكابر رأى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي قال ما رأيت مثلهم